يشاق إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنا تَعَالَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كان اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ 121. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام 122. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 118. بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين 119. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ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 عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا من يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ويعلمكم, وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون 118. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 119. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون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 إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المهتدون.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 فنا سم انلاہم محیہبھی لو بو تی ہا وبی حام کبتیوں فی ریاحس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 يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كان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 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهِ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 111. الله نزل الكتاب بالحق 112. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 113. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن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 فَمَنعُ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن يَعْتَدِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كُتِبَ عليكم إذا حَضَرَ أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين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 111. تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 112. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه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 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيمٌ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 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ 124. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 125. ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنت 14. إنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون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 124. الله يحب المحسنين 125. وأتم الحج والعمرة لله 126. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 127. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان من كُم مريضاً او به اذم من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدى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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الحج أشهر معلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ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 وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَانكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثم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 أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَومَينِ فَلَا إِثَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَ أَخصَرَ فَلَا إِثمَ عَلَيهِ لِمَنِ التَّقَا وَاتَّقُ اللهَّه وَعلَموا أَنكُم إلَيهِ تُحشَرون وَمِنَن ناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الا الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد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 يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 12. فإن من بعد ما جاء ہکیم حلیون واہرجا 129. سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ 120. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 124. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا 125. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة 126. والله يرزق من يشاء بغير حساب 127. كان الناس أمة واحدة فمبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوا منه 117. بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم 118. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 119. والله يهدي من يشاء إلى صراط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 112. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 113. يسألونك ماذا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 129. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 120. في الدنيا والآخرة 121. ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وَلَ شَ اللهَّهُ ل أَعنَتَكُم إِ اللهَّه عززٌ حَكم وَلَا تَنكِحُ المُشْرِكَاتِ حتىََّ يُؤْمِن وَل أَمَةٌ مُؤمِنَةٌ خَيرٌ مِ مُشْرِركَةِ وَلَعجَبَتكُم وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّرِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَنْ فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ 117. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين 119. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم 110. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بِماَا كَ سَبَت قُلوبُكُم وَلهَّهُ غَفورٌ حَليم للَّذينَ يُؤْلونَ مِن النِسَائِهِمْ تَرَبُّ صُربةِ أَششهْهُر فَإِمْ فَاءُوا فَإِن اللهَّه غَفُور الرَّحم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 كُ يُؤمِن بِاللههِ وَومِآخرِر وَبعولَتُهُ أَحَقُّ بَِدّهِ فيِي ذَالِكَ إِ أَرذُ إاح وَلَهُ مِسل ال الذي عَلَيهِ إ بِالمَعرُ ف وَلِّجَال عَلَيهَِّ والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَن 118. وكان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر 119. ذلكم أزكى لكم وأطهر 110. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 111. والوالدات يرضعن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وسعها لا تضار فِهَا وَلَا مَولودُ الَّهُ بِولَدِهِ وَعَلَ الوَارِسِ مِسُ ذَِك فَإِنْ أَرَادَ فِي صَالًا عَن تَرَابٍِ مِنْهُمَا وَتَشَعْرٍ فَلاجُنَ حلَيهِمَا.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 مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عِقْدٌ نِّكَاحٌ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لِلَّهِ قانتين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 118. متاعا إلى الحول غير إخراج 119. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم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 الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم من آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إنَِّ فِي ذَِكَ ل آيَةَ َّكُم إِ كُتُ مُؤْمِنين فَلَمَّا فَصلَلَ طَالوتُ بِالْجُنُودِ قَالَئِ اللَّهَ مُ بتَلكُمْ بِنَهَرِم فَمَ شَربَ مِنْهُ فَلَسَ مِنّ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 قَالَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ 117. قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 118. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء